سورة أن يشهد عذابهما طائفه من المؤمنين الزاني لا ينكح الا ساميه او مشركه والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحر فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ رَحِيمًا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه من الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها لكم فيما أدرتم فيه عذاب عظيم افتنطونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون وتحسبونه هينا وهو عند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 ولا يأتلئن الفضل منكم والسعة أن يؤتوه للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تنقوا can இ غيره يوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وئنكم خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا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 ذَلِكَ أَسْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِن أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُجُورَهُنَّ الذين لم يظهروا على عمره والله واسع عليهم وليستعف في الذين لا يجدون لكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيه خيرا One, nine. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ شجره مباركه زيتونه من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يكاد زيتها يضيء ولولا لم تمسس هنا اسْمُهُ يُسَبَّحُ لَهُ فِي النَّهَارِ وَالْأَصَالِ رِجَالُ اللَّاتِ لَهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ابصوا ليجزيهم الله احسن ما عامل ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء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 وَاِنَّ عَلَى اللَّهِ لِلْمُصِيرِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ كَمَا تُرِيدُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ the show. تو اليهم مدعنين الفيقن بهم مرض امر تاب ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل ان وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفارسون لا تقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون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 كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَنُكَوِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَوْا لَهُمْ وَلَنُبَدِّلَنَّهُمْ وَلَنُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَ إِلَهًا لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْءَ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلك لا تواتوا السكات واطيعوا الرسول لئن كنتم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ونبئسن مصير يا اي مالكم والذين لم يبدلوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضنون ثيابكم من الظهيره وحين تضنون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاه العشاء ثلاث مرات لكم لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ الحكيم والقواعد من النساء الااتي لا يرجون نکاحا فليس عليهم فليس عليهم جناح ان يضعن ثيابهن ويرمن متبرجات بزينه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 ات اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت امماتكم او بيوت اخوالكم أو, او بيوت اخوانكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتيحا او صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا شتت فاذا دخلت بنو تن فسلموا على انفسهم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون انما المؤمنون الذين امنوا بالله أصوله وإذا كان استغفِروا اللهم إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فلي صِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَمْ صِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ